يقول هذا السائل أحسن الله ليكم ابتليت بكثرة المعاصي وخاصة من جهة النظر فما نصيحتكم لنا وكيف الطريق إلى التوبة أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك للتوبه وأن يثبتك على الحق والهدى وان يوفقنا جميعا لسديد الأقوال وصالح الأعمال والذي أنصحك به في هذا المقام عدة أمور الأول أن تتفكر دائما أكبر زاجر وأكبر رادع وقد اتفق أهل العلم أن أكبر زاجر وأعظم رادع أن تعلم أن الله يراك هذا أكبر رادع أن تعلم أن الله يراك فإذا حدثتك نفسك بمعصية وخطيئة ذكرها برؤية الله لك واطلاعه سبحانه وتعالى عليك ألم يعلم بأن الله يرى فهذا أكبر رادع ولهذا ترى في القرآن آيات كثيرة جدا تختم ان الله خبير بما تعملون بما تعملون خبير بما تعملون بصير بصير بما تعملون إن الله بصير بالعباد آيات كثيرة تختم بمثل هذا فهذا أكبر رادع وأكبر زاجر وكل ما ذكر الإنسان نفسه بذلك ردعه وزجره ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف كما قال ذلكم أهل العلم رحمهم الله الأمر الثاني الدعاء تكثر من الدعاء ولا سيما التعود بالله من الشر ومن الدعوات المأثورة الثابتة في هذا المقام اللهم إني اعوذ بك من شر سمعي واعوذ بك من شر بصري واعوذ بك من شر فؤادي واعوذ بك من شر مني هذا ثابت في الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فتعتني بالدعاء ومما ثبت ايضا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأمر الثالث أن تغلق المنافذ أن تغلق المنافذ المنافذ التي تعرف أنها توصلك إلى الشر والفتنة أغلق المنافذ لا أن تلقي نفسك في مواضع الفتن ومارد الفتن ثم تطلب السلامة بل تجنب أماكن الفتن تجنب أماكن الفتن ثم رابعا اعتني بالعبادة بكر للمسجد ولا تسرع في الخروج من المسجد وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن اللطائف الجميلة التي لم أتنبه إليها إلا هذا اليوم ولم أكن على علم بها قبل أن حديث المغيرة في عندما كتب وهو في الصحيحين عندما كتب له معاوية ان اكتب لي بشيئا بشيء أو بحديث سمعته من رسول الله فقال له فكتب له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره قيلة وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات ووأد البنات فسبحان الله هذه لطيفة عجيبة يتنبه لها إذا صليت وذكرت الله ومن الله سبحانه وتعالى عليك بهذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة احذر صليت وذكرت الله وجيت بهذه الأذكار ونهضت من المسجد تذكر كان يكره قيل وقال وكذرت السؤال وإضاعة المال ووأد البنات وعقوق الأمهات فالصلاة شأنها عجيب خاصة لمن يبكر إلى المسجد ويطمئن في صلاته ويأتي بالأذكار المأثورة الواردة ثم يقوم بهذه الطمأنينة وبهذا السكون يكون له النصيب الوافر من قوله واستعين بالصبر والصلاة والأمر الخامس أن تحرص على الرفقة الصالحة وأن تحذر من رفقاء السوء فإن الصاحب ساحب وفي رفيقه مؤثر فاحذر من الرفقة فكم من رفقة أعطبت رفيقها وأهلكت وأوردته الموارد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وإذا قيل احذر رفقة السوء فإنه في زماننا هذا قد استجد نوع جديد من الرفقة والأصحاب لم يكن له وجود قبل وهو مصاحبه الإنسان للقنوات الفضائية والمواقع في الانترنت فهذه اصبحت رفيقا لكثير من الناس يجلس معهم الاوقات الطويلة والساعات الكثيرة واذا كانت تلك المواقع او تلك القنوات التي يشاهدها ويستمع الى ما فيها مواقع ذات شبهات او اثاره للشهوات فما اعظم هلكة من يصاحب تلك القنوات وتلك المواقع حسن الله ليكم ويقول من يقع في الذنب ثم يتوب ثم يرجع ثم يتوب ويعتقد أن الله لا يريد به خيرا فهل هذا صحيح وإن كان صحيحا فهل يكون من سوء الخاتمة الواجب أن يحسن الظن بربه وأن يكون دائما حسن الظن بالله ونتجنب هذا الكلام في حق نفسه بل عليه أن يجاهد نفسه على الصدق في التوبة إلى الله عز وجل وإذا غلبته نفسه أو جره الشيطان إلى المعصية مرة أخرى يبادر إلى الندم ويعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فيبادر إلى التوبة إلى الله والإنابة بصدق والله يقبل توبته والله تعالى يقبل توبته لكن لا يبتعد عن مداخل الشيطان عليه التي يكون الغرض منها ابقاه على الذنوب بدون توبة لأن الشيطان لا يزال بالإنسان حتى يقنعه أن مثله لا ان يتوب ومثله لا يمكن أن يتوب ومثله إلى آخر ذلك حتى يبعده عن التوبة ويبقى مستمرا على المعاصي وعلى الآثام إلى أن يتوفى ويموت وهو على تلك الحال والعياذ بالله نعم. ليكم يقول هل هذه هل هذه العبارة صحيحة لا حياء في الدين؟ هذه العبارة محتملة. لا حياء في الدين إذا كان القصد بهذه العبارة يعني لا حياء يمنع العبد من التفقه في دينه وتعلم العبادة والطاعة هذا معنى صحيح وإذا كان لا حياء في الدين أي أن الدين ليس فيه الحياء فهذا معنى غير صحيح الحياة شعبة من شعب الإيمان والأقرب أن المراد بهذه الكلمة عند طلاقها هو الأول أنه لا حياة في الدين أي أنه إذا أشكل الإنسان شيء أو جهل أمرا فلا حياة بل يسأل ويتفقه ويتعلم نعم صلى الله عليه يسأل عن اللحية هل هي السنة أم فرض وما هو الدليل السنة اللحية إعفاؤها واجب ليس سنة بمعنى أنه مستحب بل هو واجب والدليل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث متكاثره جدا في وجوب إعفاء اللحية والأمر بذلك والأمر للوجوب قال أعف اللحى وقال وفر اللحى وقال ارخ اللحى قال اسدل اللحى وقال خالف المجوس خالف المشركين وأخبر أنها من سنن الفطرة جاءت عن أحاديث كثيرة في هذا الباب جمعها أهل العلم في مصنفات خاصة بذلك نعم أحسن الله عليكم يقول الحديث الذي تقدم معنا وفيه لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد يقول فكيف بالدجال وعيسى عليه السلام عيسى رفعه الله إليه في السماء وهو حي ويبقى إلى أن ينزل في آخر الزمان والدجال أيضا في الأرض وهو مقيد إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخروجه فيخرج نعم احس الله ليكم يسأل عن جواز تقبيل القرآن لا أعلم في تقبيله حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن نقل في ذلك بعض الآثار لكن لم اقف على حديث في ذلك عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه والقرآن أنزل ليعمل به لتتدبر آياته ويتلى ويتفق في معانيه ويعمل به نعم الله عليكم. يقول هل الشيطان من الجان أم أن الجان غير الشيطان الشيطان أو الشياطين هم مردة الجن من شطنا أي بعد وازداد في الشر والإغواء والإظلال فالشياطين هم مردته الجن نعم الله عليكم. يقول جئت لأداء العمرة لنفسي فهل يجوز أداؤها لغير أداء عمرة أخرى لوالدي تكرار العمرة من التنعيم مرة تلو الأخرى لا علم لذلك ما يدل عليه دلالة واضحة في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لكن إن كنت قد اعتمرت وجئت مثلا للمدينة ورغبت أن تنشئ من ذي الحليفة عمرة أخرى لقريب لك فلا حرج في ذلك ونسال الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يهدينا اليه صراطا مستقيما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا